وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أيها المسلمون إن أهل المعاصي إذا جاهروا بمعاصيهم وتبجحوا بها ولم يقم عليهم سلطان الإنكار فإن سنة الله في ملكه ان يسلب نعمه ويمنعهم منها ويدخل في ذلك الفاعل والساكت هكذا هي سنة الله قال الله لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصَوا وكانوا يَعْتَدُونَ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقال الله جل جلاله وَإِذَا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فَفَسَقُوا ففسقوا فيها وحق عليها القول فدمرناها تدميرا أي مجاهرة بالمعصية عباد الله أي مجاهرة بالمعصية من المجاهرة في كبيرة من كبائر الذنوب والتبجح بها بل ومن رؤساء القوم وعليتهم دون مبالاه من عقوبة الله إنها كبيرة الإسراف والتبذير والتخوض في مال الله بغير حق والتخوض في مال الله بغير حق فكيف إذا صاحبها كبيره أخرى لا تكاد تنفك عنها وهي الخيلاء والكبر والتباهي عرضت لنا وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد محزنه مخزية من مشاهد الاثام والمعاصي وذاك يضع الولائم التي ياكلها اهل بلد بأكمله لشخص او شخصين وبعد ذلك ترمى في النفايات وذاك يباهي بغسل الاذى باغلى العطور والمسك وذاك يباهي بحرق المال وافساد هاتان عباد الله هاتان كبيرتان من كبائر الذنوب العظام يجاهر بها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 ولكن الله يسر لها الرزق يأتيها من كل مكان فكفروا بنعمة الله عليهم فاذاقهم الله ضد ما كانوا فيه وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد والخوف الذي هو ضد الرغد والخوف الذي هو ضد الأمن وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم ولهذا قال الله بعد هذه الايه العظيمه فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون ان من الخطا الكبير ان تعتقد ان هذا المال هو لك تتصرف فيه كما تشاء في معصيه الله كلا هذه المقولة قالتها أمم الكفر كما قال الله قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد فالمال مال الله ملكه وله كما قال وآتوهم مما لله الذي آتاكم فالمال ليس لك التصرف فيه إلا في طاعة أو مباح وأنت مستخلف فيه كما قال الله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير فأكبر خطأ في التوهم والتصور أن تعتقد أن هذا المال لك تعمل فيه ما تشاء من معاصي الله إما بالإسراف والتبذير أو شراء المحرم أو استخدامه في الذهاب إلى محرم كل هذا ليس لك ولهذا ستسأل عن هذا المال ولو كان لك ملكا تاما لما سئلت عنه سيسألك الله عنه كما جاء عند الترمذي وصححه من حديث أبي برزة الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه فأنت مسؤول عن هذا الإسراف لما صنعت هذه الماعدة التي لا تؤكل ولما أفسدت المال بإحراقك أو تبذيرك ولما أفسدت هذه المركبة بتفحيطك وتهورك وعدم المحافظة عليها ولما اشتريت هذه الأجهزة التي تضر ولا نفع فيها لو كنا عباد الله لو كنا نحاسب أنفسنا هذه المحاسبة الدقيقة لو جدنا أنفسنا أما مسؤولية عظيمة قد فرطنا فيها تفريطا عظيما اغراق في شراء المباحات وتساهل في شراء ما لا نحتاج وهذا كله مما يكرهه الله ولا يحبه قال السعدي رحمه الله وأما النفقات في الأمور التي لا يحبها الله إما في المعاصي وإما في الإسراف في المباحات فالله لم يضمن الخلف لأهلها فالله لم يضمن الخلف لأهلها بل لا تكون إلا مغرما انتهى كلامه رحمه الله وقال ابن القيم رحمه الله والنعيم المسؤول عنه العباد نوعان نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأله عن شكره ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأل عن مستخرجه ومصرفه انتهى كلامه رحمه الله وقد وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعقل مع هذا المال فقال كما عند احمد في مسنده ورواه البخاري معلقا عنه صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير اسراف ولا مخيله قال ابن عباس كل ما شئت والبس واشرب ما شئت ما اخطات كثنتان صرف أو مخيله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين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 فنهى عنه في الوضوء بل جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تعديا وظلما ونهى عنه في الصدقه بحيث يضر به على نفسه وعلى من يمول فلماذا إذن لماذا هذه الفكرة الباطلة في اذهان الكثيرين وهي أن المال لي واتصرف فيه كما اشاء كلا جاء الوعيد الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ورواه الترمذي بلظم إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه ورد متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة الا النار اهناك عباد الله اشد من هذا الوعيد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا على هذا الحديث قوله يتخوضون دليل على انهم يتصرفون تصرفا طائشا غير مبني على أصول شرعية فيفسدون الاموال ببذلها فيما يضر مثل من يبذل امواله في الدخان أو في المخدرات أو في شرب الخمور أو ما أشبه ذلك وكذلك أيضا يتخوضون فيها بالسرقات والغصب وما أشبه ذلك وكذلك يتخوضون فيها بالدعاوى الباطلة كأي الدعي ما ليس له وهو كاذب وما اشبه ذلك فالمهم أن كل من يتصرف تصرف غير شرعي في المال سواء كان ماله أو مال غيره فان له النار والعياذ بالله الا ان يتوب ففيه تحذير من بذل المال في غير ما ينفع والتخوض فيه فاذا بذله في غير مصلحه كان من المتخوضين في مال الله بغير حق انتهى كلامه رحمه الله عباد الله أصبحنا نرى إضاعة المال أصبحنا نرى إضاعة المال سمة بارزة عند كثير من الناس لا أقول عند الاغنياء فقط بل عند الفقراء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث المغيره رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال واضاعه المال وكثرة السؤال نهى عن اضاعه المال بإنفاقه بمثل هذه الأعمال المحرمة في التبذير والتباهي والخيلاء أنسينا عباد الله أنسينا حالنا قبل أقل من مئة عام ماذا كنا ماذا كنا نملك هل وجدنا موائد الطعام هذه هل وجدنا وقتا للتنزه والتفسح هل وجدنا هذا الأمن وهذا الرغد من العيش إنها والله نذر كانت دول نذهب إليها لغناها والآن تأتي إلينا إنها سنن الله وان الملك ملكه والسلطان سلطانه وصدق الله وصدق الله وصدق الله كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى ان الى ربك الرجعى الانسان لجهله وظلمه اذا راى نفسه غنيا طغى وبغى وتجبر وفرح وبطر ونسي أن إلى ربه الرجع ولم يخف الجزاء ونسي لقاء الله وسؤاله عباد الله إن هذه التبعات إن هذه التبعات في المال هي التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش الكفاف ويتمناه لأهله هي التي جعلت أصحاب المأوال يطول حسابهم وتكثر تبعاتهم فنداء لنا جميعا بأن نخاف الله في أموالنا في استهلاكنا في شرائنا لنعود أنفسنا على تذكر حساب, حساب الله في كل ما ننفقه ونبذله والله المستعان